سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول, يقول يا ق و ل ي ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا و ي ل ت ا ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا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 أ و ل ئ ك شر م ك ا ن ا و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقل نذهبا إ ل ى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا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 اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أ ن ص ب ر ن ا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ إ ل ه ه هواه افانت تكون عليه وكيلا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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه, ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولى َأُولَئِكَ وَكَانَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللَّهُ رَحِيمًا وَمَنْ غَفُورًا 私 م 思い出を聞 ت てくれたのは私の思い出を聞い ي くれたので ن انه يتوب إ ل ى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا, وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا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 قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما